ألا لو صلوا وسلم تسليما كثيرا فمع كلمات يسيرة بعنوان الوفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوفاء في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على الأمة أن تكون وفية في أداء حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. لا أن يكون الحال من بعض المسلمين هو العقوق للنبي صلى الله عليه وسلم الوفاء هو المطلوب من كل مسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الاحتفاء والاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بمولده يتمثل في القاء الأشعار وأكل الحلوى ثم تنفض الأمة بعد المولد كمن خرج من المولد بلا حمص وإنما الواجب على الأمة وفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حياتها وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره في حياته صلى الله عليه وسلم كان وفيا لهذه الأمة ما من خير إلا دلها عليه وما من شر إلا حذر الأمة منه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اشتاق إلى رؤية إخوانه عندما دخل يوما مع أصحابه إلى المقابر في البقيع وقال وددته لو اني رايت اخواني قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواننا لم ياتوا بعد فقالوا وكيف تعرف من لم ياتي بعد من امتك طب ازاي تعرفه فقال صلى الله عليه وسلم انهم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا ليزادن أقوام عن حوضه وطبعا في سنه حديث قال يأتون يوم القيامة غر محجلين وفي رواية أخرى في الحديث أرأيتم لو أن رجلا له خيل بهم دهم وبينها خيل غر محجلة هل يعرف خيله؟ قالوا نعم يعرف خيله والغر والتحجيل هو البياض في ناصية الفرس أو في قوائمه فلبيض في وسط الاسود تعرف بلا شك فقال إنهم يأتون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض انا فرطهم يعني سابقهم على الحوض منتظرهم على الحوض الا ليزادن اقوام عن حوض في ناس باهت الطرد بعيد عن الحوض وطبعا حوض النبي صلى الله عليه وسلم من الامور الغيبيه التي نؤمن بها فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود الحوض الذي ياتي ماؤه من الكوثر النهر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر وكوثر على وزن فوعل دليل على الكثرة هذا الحوض فيه ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها ابدا نسال الله أن يرزقنا الشرب من هذا الحوض في ناس بها هتروح تشرب فتزودها الملائكه الملائكه تطردها بعيدا عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم امتي امتي الناس دي ظاهر عليها اثار السجود اثار الصلاه الناس دي كانت بتصلي امتي امتي فتقول الملائكه انك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا سحقا سحقا. فهذه رسالة لكل مبتدع لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يذاد عن الحوض بسبب ذلك. ورسالة لكل محب النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاق لك. وددت اني رايت اخوانك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال طوبى لمن امن بي وراني قالها مره طوبى لمن امن بي وراني وكل الطوبه طوبى قيل انها من طيب العيش في الجنه وقيل إن طوبة هي شجره في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطع آخرها. وقيل طوبة هي الجنة فطوبة لهم وحسن معهم. فطوبة لمن النبي صلى الله عليه وسلم بدع المين بها لمن آمن بي ورآني ألها مرة واحدة. ثم قال وطوبة لمن امن بي ولم يراني سبع مرات تخيل دي والحديث في السلسله الصحيحه طوبى لمن امن بي وراني اله مرة وطوبى لمن امن بي ولم يراني نسال الله ان نكون من هؤلاء امنت به وبمعجزاته اتبعت سنته تمسكت بهديه مع محاربة السنن والهدي قبضت على دينك في, في زمن القابض فيه على دينك القابض على الجمر فهنيئا لك هذا الدعاء طوبى لمن آمن به ولم يرني سبع مرات كررها سبع مرات وقال صلى الله عليه وسلم أيضا يأتي على الناس أيام الصبر أيام وزمن اسمه زمن الصبر يحتاج الأمر إلى صبر على الدين ثبات على الدين أيام الصبر للمتمسك فيهم بما أنتم عليه أجر خمسين شهيدا منكم قالوا يا رسول الله منهم قال بل منكم إنكم تجدون على الحق اعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس أيام الصبر القابض فيهم على دينه كالقابض على الجبر فكل هذه الأحاديث والنصوص والبشريات إضافة إلى بشرة الغربة كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا ومن الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصهم أكثر ممن يطيعهم وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس فكل هذه البشريات تبشر كل من تأسى واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حقوقه ومن الوفاء به صلى الله عليه وسلم أما أن يقابل الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على أمته أن يقابل من بعض الناس بالعقوق فيتخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من يستهزئ ويسخر من السنه وهناك والعياذ بالله من يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد لو ان انسانا اراد ان يصلي صلاه العشاء التي صليناها ست ركعات خالصا لله جل وعلا رجل مخلص لله وصلى العشاء ست ركعات وخشع في الصلاة وبكى فيها من خشية الله فهل تصح صلاته أم تبطل بأنه مخلص وبكى وخشع صلاته باطلة لأنها ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم أحسن عمل ما قالش أكثر عمل العبرة مش بالكثرة بحسن العمل وحسن العمل كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون ابتغاء وجه الله والصواب أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها هذا الحق وهو الوفاء الوفاء له صلى الله عليه وسلم بالتاسي بأخلاقه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا يكون بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وعدم الشك فيما جاء به لا بد أن يمتلئ قلبك ايمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله عز وجل فقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فهذا أمر من الله عز وجل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وأمر آخر باتباعه آمنوا به هذا أمر واتبعوه هذا أمر آخر لأن علامة المحب الصادق هو الاتباع وعدم الابتداع لما ادعى قوم محبتهم لله ورسوله ابتلاهم الله عز وجل بآية في سورة آل عمران وهي آية المحنة أو الامتحان قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني هذه العلامة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وهنا بين الله تعالى في سوره الأعراف أن الاتباع سبيل الاهتداء فقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون كذلك ايضا بين الله تعالى ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وان طاعته سبب لرحمه الله فقال تعالى واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون اذن هنا قال لعلكم تهتدون فلا هدايه الا بالاتباع ولا رحمة إلا بالطاع فقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار هذا متفق عليه لا خلاف فيه أن الذي ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به فهو خالد مخلد في نار جهنم ولذلك لا بد أن يؤمن المؤمن بأن دين الإسلام ناسخ لما سبقه وأن الواجب على كل الأنبياء كما أخذ الله عليهم الميثاق أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وفي يده نسخة من التوراه أو بعض صفحات التوراه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أم تهوكون أنتم يا ابن الخطاب أنت عندك شك في الذي جئت به أم تهوكون أنتم يا ابن الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء نقيه والذي نفس محمد بيده لو ان موسى بن عمران بين اظهركم ما وسعه, إلا أن يتبعني ما وسعه الا ان يتبعني وقال في لفظ اخر لو ان موسى بين اظهركم ثم تركتموني واتبعتموه لضللتم لاني واجب على كل الانبياء ان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام لما ينزل كعلامه من علامات الساعه لان من ايمان المؤمن انه يؤمن ان عيسى ما صلب وما قتل وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم فعيسى لم يقتل عيسى رفعه الله عز وجل اليه وسينزل كعلامه من علامات الساعة كما قال تعالى وإنه لعلم وفقرة وإنه لعلم للساعة فينزل عيسى عليه السلام بين يدي الساعة يقتل الدجال وقبل ذلك يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويحكم فيكم بكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحج ويعتمر وتمتلئ الأرض بالبركات بسبب حكم عيسى عليه السلام فعيسى عليه السلام عندما ينزل يحكم بشريعة الإسلام يصلي صلاة المسلمين عندما يذهب إلى المسلمين وهم محاصرون في بيت المقدس حاصرهم الدجال مع اليهود وكان الذي يصلي بهم في هذا الوقت أو الذي سيصلي بهم في هذا الوقت هو محمد بن عبد الله المهدي ف. يقدمه المهدي ليصلي أي ليصلي عيسى اماما فيقول عيسى عليه السلام تقدم أنت فصل بهم فإن بعضكم إمام على بعض تكريمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن أنه لا يسمع به أحد إلا وجب عليه أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم ثم كذلك من حقوقه التي يجب الوفاء بها حق المحبه. حق المحبة أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبيك وأمك وأكثر من ولدك وأهلك بل يجب عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك اسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وفي لفظ التقديم من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ولما سمع عمر بن الخطاب هذا الحديث قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر في التو واللحظة فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الآن يا عمر أي الآن صدقت وحققت الإيمان الكامل بمحبتك الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم بل توعد الله عز وجل من كان يحب شيئا ويقدمه على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترب حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فالذي يقدم محبة أي شيء على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل أنه من الفاسقين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة حلاوة الإيمان في القلب أن تقدم محبة الله ورسوله على أي محبة، وعلامة ذلك ليس بالشعارات الجوفاء، مش اللي يحب النبي يزوء. لا، وإنما علامة المحب الصادق الاتباع كما ذكر، كلما زاد اتباعك دل على زيادة محبتك وكلما نقص اتباعك كلما نقصت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك. مش معنى الكلام ده ان لو الواحد عاصي بحبش ما بيحبش ما النبي صلى الله عليه وسلم لا ممكن تجد بعض العصاه يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن بقدر المعصيه ينقص الحب ينقص الحب وليس الشان ان تحب وانما الشان ان تحب ما في واحد يقول لك أنا والله بحب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف على هذا لأنه فرض عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن المنقبة أن تصل إلى المحبة الكاملة كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر أو في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري فإذا وجدت هذه الخصال الثلاث فيك فهذه حلاوة الإيمان الإيمان لحلاوة هذه الحلاوة لو دخلت إلى قلبك ما تركت الدين قط لما سأل هرقل أبا سفيان وكان أبا سفيان على الكفر يومئذ وكانوا في هدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأل هرقل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم سخطا على دينه في واحد بيرتد بعد يدخل في الإسلام فقال أبو سفيان لا فقال هرقل وذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وذلك الإيمان إذا خالطت بششته القلوب لو الايمان دخل في قلبك خلاص لو قطعت قطعا ما تركت الدين قط وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مبينا علامة المحب الصادق أنها الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت لما تسمع كلام عن كده أو لما تسمع عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو لما تسمع عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم تتمنى ان انت تشوفه تتمنى ان انت تقعد معاه تتمنى ان ربنا يحشرك في زمرته تتمنى ان انت تراه يوم القيامه اللي اسماء الشوق الشوق تشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم احب امتي لي الذي يود لو أنه وتر أهله وماله ورآئل أشد الناس لحبا الذي يتمنى لو هيدفع كل ملكه لو هيدفع كل ما يملك. من أجل أن ينظر نظرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت من قلبك ميلا واشتياقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذا من حلاوة الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة رضي الله عنه يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين قلبه ليه شوف الكلام الجميل ده يا ابا امامه ان من المؤمنين من يلين قلبه لي من قلبه يلين لي فلما لي قلبك يلين للنبي صلى الله عليه وسلم لما تسمع حديث وقلبك يلين لما تسمع اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلبك يحن ويلين وتقول يا ريتني بدل ما الشيخ بيسمعني الحديث ده يا ريتني كنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يا ريتني كنت قاعد في القعده اللي الصحابه قاعدين فيها عشان اسمع منهم اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الجميل ده تتمنى تتمنى ان انت تقعد او تشوف النبي صلى عليه وسلم يا أبا أُمامة إن من المؤمنين من يلين لقلبه أو من يلين قلبه له فمن علامات المحب الصادق الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا من علامات المحب الصادق التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والتأدب مع سنته بعد مماته فإذا كان الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وإذا كان الله عز وجل قال ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وإذا كان الله عز وجل حرم رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك يحرم عليك أن تجاد في سنته ويحرم عليك ان تعترض على سنته صلى الله عليه وسلم ويحرم عليك ان تسخر او ان تستهزئ من سنته صلى الله عليه وسلم حتى لو كان بينك وبين احد المتسننين خلاف ممكن انت واحد مثلا واحد ملتحي كذب عليك نصب عليك لكن اللحيه ليس لها ذنب العيب في الشخص وليس في السنه العيب في الشخص وليس بالسنة إياك ثم إياك أن تنسى أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعترض على الشخص نعم أما أن تعترض على هذه السنة وتسب في هذه السنة وتسخر من هذه السنة فهذا أمر خطير لا بد أن يراجع الإنسان نفسه فيه فليس كل صاحب لحية صادق وليس كل صاحب لحية كذاب ليس كل صاحب لحية مبرأ من العيب وليس كل صاحب لحية لابد أن يكون فيه عيب العيب في الشخص وليس في هذه السنة الطيبة الشاهد من هذا الكلام أن المحب الصادق تراه يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع حديثه وعند سماع سنته صلى الله عليه وسلم أخيرا المحب الصادق يكثر من ذكر حبيبه ويكثر من الصلاة والسلام على حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا الذي قال إذا كان يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فاحرص على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على عشر صلوات في الصباح والمساء، فمن صلى عليه عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى حلت له شفاعتي يوم القيامة، فإذا كنت تريد أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكن بخيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبخل البخلاء من إذا ذكرت عنده لم يصل علي وقال خطئ طريق الجنة من؟ ذكرت عنده فلم يصلي علي وقال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي فأكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بذلك في صفحة الفيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي من الواتس وغير ذلك أرسل حديثا تذكر به الناس اذكر أو ذكر الناس بأدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة تبين فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت حديثا فتحقق من صحة الحديث أولا حتى لا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس للأسف تبصت ليه على صفحته حديث حديث موضوع او حديث باطل أو مجذور لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفيش حد العذر الآن, الآن الأحاديث محققة بكل ما دخلها في أي برنامج بحث يطلع لك الحديث وطلع لك صحة الحديث وسند الحديث فلا تنقل حديثا ولا سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إذا تحققت من صحة هذا الحديث حتى لا تقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتريد أن تحسن فتسيء من حيث لا تدري نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من احباب النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ونسال الله تعالى ان يحشرنا واياكم في زمره النبي صلى الله عليه وسلم نسال الله تعالى ان ينزل على بلادنا البركات والرحمات وان يرفع عنا الغلاء والوباء وألا لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء نسال الله تعالى ان يصلح احوالنا واحوال بلادنا واحوال المسلمين وبلاد المسلمين في في كل مكان اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في في كل مكان اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك اعداء الدين واجعل هذا البلد سخاء الرخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا الليلة إلا أنت استغفرك وتوليك والحديث تتم غدا بعد صلاة العشاء نكمل هذا الموضوع في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته